لا تنكسر لو شفت نفسك تكسرت ندام فيها الكون ربك وتوب الله اللي منك دعيت وتذكرت ياخذك من هم الظلام والدروب دنياك لا ضاقت عليك وتكدأت فوق المحن ربعك غدولك عقوبة واخدتلك ساعة لحالك وفكرت وحسيت عينك في الدموع مرصوبة عليكم فكرت فوق المحن ربعك ادلك فكر ما تنكسر لو شفت نفسك تكسرت ما دام في هالكون ربك وتعبى الله يا منك دعيت وتذكرت يا خيك منك <تصفيق> عندك أنا يا ما نسيت غلطات من غيري علي انا احسوب وانا استحييك من الذنوب وتغيرت ولا كل واحد يستحي من ذنوبه عندك عندك أنا يا ما مشيت تعثرت والطات من غيري علي صوبا وانا استحييت من الذنوب وتغيرت ولا يستحي من الذنوب رباك غدو لك عقوبة وخار تلك ساعة لحالك وفك حسيت عينك في الدموع المصوبة يا الله توفر لي إذا قصات جملا وقلها ضيقتك كل نوبه الناس تتاثر مثل ما تاثر احيانا ما يتحمل شخص تغفر لي إذا يوم قصرت جملة وقلها بضيقتك كل نوبة الناس تتأثر مثل ما تأثر أحيان ما يتحمل الشخص ثوبة لكن وصعتي لا قص الحلق ونهارت تذكر من الكور وتوبة. تذكر من الكور